بسم الله الرحمن الرحيم يشرف أسرة مؤسسة احد الإسلامية أن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تبارك وتعالى أصلِّه وسلِّم على رسوله وخيرته من خلقه سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والاخرين والمبعوث رحمه للعالمين بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم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 أبدأ كلمتي كما, كما بدأتها بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله فإنني أشكره سبحانه على جزيل نعمه ونعمه لا تحصى ولا تستقصى ومنها ما من به سبحانه وهو ذو المن والفضل من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله مع هؤلاء الاخوه في الله الاخوه في العقيده اجتمعنا في هذا البيت نسال الله سبحانه وتعالى أن يجعله اجتماعا في طاعته وان يجعله خطوات في سبيله ثم الشكر بعد ذلك لكل من كان سبباً في هذا اللقاء، وأخص بذلك الإخوة الذين يجتهدون فينظمون مثل هذه اللقاءات، ولهم في ذلك نشاط ملموس يجمعون الإخوة وتلتئم بسببهم المحبة وتتحقق بإذن الله الألفة. ولهم في ذلك جهود مشكورة يرتبون وينسقون ويحسنون الظن بكثير ممن يدعونهم وإن كان فيه من هو أهل لأن يدعى كأصحاب الفضيلة مشائخنا ولكن بعضهم ومحدثكم منهم يحسنون فيهم الظن كثيرا وإن كان هناك مبررا. او ان كان هناك مبرر للاجابه او مسوغ للاجابه فهو الحاحهم وحسن ظنهم والرغبه في اللقاء بكم والا اعلم ان عندكم الخير ان شاء الله وفي هذا البلد الطيب المبارك الذي نعرفه وتعرفونه هو ولله الحمد معدن من معادن العلم وفيه تربى مشايخنا وترعرع علماؤنا ولله الحمد وبلاد الإسلام فيها خير كثير ومنها هذه البلد الطيب ولكن الرغبة في اللقاء ويرجع إن شاء الله ونرجو من الله عز وجل وإن شاء الله هنا للتبرك وليس للشك أن يكون هذا مما يحتسب في سبيله أيها الاخوه رغب الاخوه أن يكون حديث إليكم عن العقيدة وسر قوة الأمة الحقيقة أن كثيراً من الاخوه يختارون مثل هذا العنوان ومثل هذه المواضيع عن العقيدة وعن الحديث فيها حتى إننا نكاد نسمع من هنا ومن هناك من قد يتبرم من هذا العنوان أو يظن أن فيه اتهاماً لبعض الناس أو أن فيه تشكيكاً في عقائد الناس مع الله وإنما هو أمر يجب أن يدور الحديث فيه ويجب أن يأخذه أهل العلم وأهل الدعوة ياخذوه بقوة وأن يتحدث عنه بقوة لأنه حديث القوة لماذا؟ إنك حينما تنظر في كلام أهل العلم وبخاصة حينما يقسم أهل العلم القرآن إلى مكي ومدني ويقولون إن من خصائص المكي أنه يتحدث عن العقيدة كما يتحدث عن أمور أخرى يتحدث عن التوحيد وعن ما يتعلق لذلك او مما هو من ذلك أيضاً من الإيمان بالله والإيمان بسائر أركان الايمان الإيمان وبخاصة الإيمان باليوم الآخر هم يقولون إن من خصائص المكي هذا ونعم هذه خصيصة بارزة إلى خصائص أخرى يذكرونها كالحديث عن قصص الأنبياء وقصص الأمم الماضية ونحو ذلك ما هو معلوم لكن ثم يقولون أيضا إن الحديث عن إن, إن القرآن المدني وهو ما نزل بعد الهجرة على التعريف المشهور الراجح ما نزل بعد الهجرة هو ما يسمى فيه الآية المدنية أو القرآن المدني يقولون انه يتناول اوضاع المجتمع والحديث عن الاحكام ونحو ذلك وهذا ايضا ظاهره ظاهره وخصيصه ايضا واضحه ولكن هل هذا يعني ان الحديث عن العقيده قد توقف في المدينه هذا ما لا يمكن ان يكون ابدا إنك لو نظرت في الآيات المدنية بل في آيات الأحكام ذاتها التي حينما يقسم العلماء التقسيمات يقولون إنها من الفروع ولسة من الأصول مثلا وهو تقسيم للتعليم ولا يعني تقليلا من الأهمية كما هو معلوم ولكن هذا يقال من باب التقسيمات العلمية أو التعليمية كما هو شأن العلماء في وراء التقسيمات كالتوحيد والفقه والحليل والمصطلح ووصول الفقه ونحو ذلك وإلا المؤدى واحد هو ان يعرف المكلف ما أمر به ليعبد الله عز وجل على بصيرة هذا هو الحق فحينما تأتي في الآيات المدنية وآيات الأحكام مثلا حتى إنهم يقولون إن من خصائص أو من سيمة على آيات المدنيه المدنية أنها بالنداء بالإيمان أو بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا لكن حينما نأتي مثلا إلى آية مدنية نلاحظ أن اول النداء هو للعقيدة الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا نداء للإيمان وتحقيقه وتأكيده وضرورة الاستمساك به واطمئنان النفس به يا ايها الذين امنوا امن بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا مبينا هذه ايه مدنيه فيها اركان الايمان وحينما يكون حديث عن البر وعن الصله ليس البر أن تولوا وجوه فمقبل المشرب والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتام والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وعات الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه العقيده وهذا هو الحديث العقيده وهذا هو الغرض من العقيده ان كان ايمانا بالله واليوم الاخر وملائكته والكتاب والنبيين فيجب أن يكون كذلك ظاهرا في السلوك من الصدقات وايتاء ذوي القربى والمساكين والعفو عن الناس الى آخر ما ذكرت في الايه من مما ينعت بانه سلوك وسلوكيات وداخل في السلوكيات او داخل في الاحكام او داخل في الاداب والاخلاق لو اخذنا أيضا آية خاصة من خصائص الأحكام أو من دقائق الأحكام كمثلا بعض أحكام الأسرة المتعلقة بالعلاقة بين الزوجين نلاحظ تأكيد العقيدة وتأكيد الإيمان بالله واليوم الآخر ليكون هو النبراس وهو الرادع هو القائد وهو الرادع الله عز وجل يقول واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعطلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر لذلكم أزكالكم واطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلاحظ حينما كان حديث عن الاحكام وعن علاقة بين الزوجين ومن خص العلاقات قرنها بالإيمان بالله واليوم الآخر ومعلوم أن الايمان بالله واليوم الأخر من أبرز أركان العقيدة إذن لابد من الحديث عن العقيدة ولا بد من الكلام فيها ولا بد من الكلام عنها وانها هي حقيقه سر قوه الامه وحينما يخلو اي سلوك سلوك مسلم عن الايمان بالله ورجاء ما عنده والخوف من وعيده حينئذ لن تنتظم الحياه ابدا البته اذا كان الامر كذلك لا لابد من الحديث، ولا بد أن نكثر، ولا بد أن نبين، ولا بد أن نوضح ونتناول. وإن كانت العقيده ذات مواضيع متعددة، ويعجز أي متحدث أن يحصرها في كلمة أو في مقام واحد أو في موضوع واحد. ولكن الحديث يتكامل. واهل العلم يكمل بعضهم بعضا وكل يتناول ما يرى أن هناك تقصيرا فيه أو أن الناس بحاجة إلى بيانه وايضاحه ولهذا أنا سأتناول بعض المواضيع التي هي من مواضيع العقيدة وتبرز شيئا من أسرار القوة فيها حينما يصح ذلك لدى في قلب كل مؤمن وحتى وقبل أن نتجاوز هذه الحقيقة حقيقة أن القرآن كله حديث عن العقيدة وعن التوحيد بمكيه ومدنيه أسوق هذه الكلمة للإمام شمس الدين أبي بكر ابن القيم رحمه الله يقول القرآن إما خبر عن الله واسمائه وصفاته وافعاله واقواله قال فهو التوحيد العلمي الخبر واما دعوه الى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادي الطلبي واما امر ونهي وإلزام طاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته يعني أن الأوامر والنواهي التي ينعتها أهل العلم بأنها الأحكام هي من مكملات التوحيد وهي دليل على الاستقامة على التوحيد ولهذا دعلكم لاحظتم في الهاتف السابقة ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم أزكالكم أعطا ثم قال وإما خبر يعني القرآن وإما خبر عن اكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يلزمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيد وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا والنكال من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه إذن هذا هو الحديث عن العقيدة وهذا هو ضرورة الحديث عن العقيدة وعن التوحيد بشتى مواضعها وتشعباتها أذكر الآن مجالا من المجالات التي تظهر فيها قوة العقيدة وأثرها مقارنه بين سالف تاريخ هذه الأمة وبين حاضرها أقول وبالله التوفيق لقد مرت بالعالم الإسلامي في طول تاريخه أزمات وبلايا ومحن زلزلت الأرض واهتزت مواطن ومحن اختلفت مواقع وقامت دول ونكزت أعلام دول نعم لقد مر في تاريخ المسلمين الطويل أزمات حادة بدءا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أول أزمة وكانت حادة جدا حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الخلاف في الخلافة والاستخلاف ومعلوم أنه حصل موج وشيء من البلبلة بين المهاجرين والأنصار وسادات المهاجرين والأنصار وهذا الخلاف وهذا هو المهم معلوم أنه كان حاد ويلمسه كل من يقرأ التاريخ ولكن الله عز وجل لأنه سبحانه حافظ الدينه ومتم النوره معلوم كيف انتهى هذا الخلاف وبايع الناس أبا بكر رضي الله عنه المهم عندي هو أنه لم يكن خلافا في العقيدة لم يكن شكا في الدين لم يدر بخلدهم أو تهتز. عقيدتهم بصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم وبأن دين محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق وبأن الله ناصر دينه ومعلن كلمته ولهذا حالما اختلفوا وحالما حصل ترجيح لبعض الأراء وابو هي ابيك كل الصحابه من المهاجرين والانصار ضائع وانتهت المساله جاءت الفتنه الثانيه فتنه الردة فتنه الردة ارتد من يرتد من العرب كما هو معلوم واختلف الصحابه في في المواقف هل يقاتلون او لا يقاتلون هل ينتظر بهم مما هو معلوم ومدون لكن لم يكن الخلاف ابدا في الدين في صحه هذا الدين لم يكن شكا في الدين ما شكوا ابدا في صدق المصطفى ولا في صدق كتاب الله ولا في ان العاقبه للمتقين وان النصر للمؤمنين هذا ما شكوا فيه ابدا ولهذا حينما اختلف ابو بكر رضي الله عنه وهو الخليفه مع الصحابه وتشاوروا وتداولوا توجه رأي أبو بكر إلى مرعى من ضروره القتال ومن بعث جيش اسامه إلى سائر الأمور التي اختلفوا فيها لكن حينما توجه الرأي وعزم أبو بكر جميع الصحابة ساروا خلفها فالعقيدة لم يكن فيها شك لانهم مطمئنون وهذا هو السر وسوف أخلص من هذا إلى وضعنا المحاضر وضعنا الحاضر ولهذا نقطة كما يقال بين قوسين وخارج الحديث الخلاف قد يحصل بل لعل الخلاف هو من شأن البشر أن يختلف الله عز وجل يقول ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحدة ولا يزهلون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه فلا يتصور أن يخلوا عصر من خلاف أو أن تخلو طائفة من خلاف فالخلاف يحصل بل حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته حينما بعثهم مثلا وقال لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قرأة فاختلفوا فبعضهم قال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو حثنا ان مراده هو حثنا على الاسراء وغد السير وبعضهم قال انه ارد ان لا نصلي الا هناك وكل اخذ برايه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كلا الطائفتين فالخلاف قد يحصل ولا يتصور ان يخلو منه عصر او طائفه او فريق ولكن لا, لكن لا يجوز ان يكون الخلاف سببا للشقاق ابدا انما حينما تختلف الطائفه او الفرقه او حينما حتى يختلف المسلمون فيما يتداولون في الاراء نعم من حق ما يتناقشوا ويختلف ويطرحوا الاراء لكن لا بد ان يغلب رايا طرق طرق التغليب ليست بمشكله اما ان يكون اغلبيه او ما يكون راي الإمام كما هو في راي ابي بكر حينما استسلم حينما إن شرح صدره للاراء التي راها كل الصحابة ساروا خلفه ولم يختلف قلبته تناقشوا وتداولوا لكن حينما شرح الله صدره لقتال المرتدين كل الصحابة كانوا معه في قضية كتابة المصحف اختلفوا ولكن لما أصر كلهم ساروا خلفه وما بدع بعضهم بعض وما كان ذلك مصدر شقاق ولا خلاف الخلاف الطبيعي في الرأي وارد، لكن لا بد أن يقف عند حد. اختلفوا في عهد عمر في قضايا، لكنهم لما انشرح رأي عمر للاراء التي راها استجاب الصحابة كلهم كما هو معلوم في قصة او قضيه سواد العراق إذا الدين حق والإسلام حق والعاقبة للمتقين. ولكن الخلاف في القضايا قد يحصل لكن لا بد ان ولا يجوز ابدا أن يكون مصدر شقاق ونزاع يكون بعده فرقة ليس بعدها التقاط هذا لا يجوز ومن هنا قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق امر بالاعتصام وذكر على ما يكون الاعتصام يكون بحبل الله وعلى حبل الله هذه كلمة كانت خارجه لكن لا بد منها لأننا نلاحظ أن هذا قد يفش بين بين الناس بخاصة بين طلبة العلم وبين رجال الدعوة لا أقول أنه لا يمكن أن لا يختلف يختلفون ولكن يجب أن يغلبوا رايا ويتفقوا عليه أو على الأقل فيما يسوغ فيه الخلاف شرعا أن لا يكون مصدرة ناحر أو إيغال في الصدور أو نحو ذلك اقول إنه, انه مرت بالمسلمين ازمات وفتن ومواطن ضعف ايضا وهذا لا ينكر وخلل في المظاهر وفي بعض قضايا كثيره حتى انه وصل الحال في فتره التتاري مثلا انه هزم المسلمون عزائم كثيرة حتى إنه وصل حال أن التتار دان لهم الحكم فأرادوا أن يضعوا قانونا بل وضعوه فعلا جنكيس خان وضع قانونا سماه الياسق أو الجاسق كما هو معلوم وأراد إلزام المسلمين به لكنه لم يؤثر في المسلمين ولا بمقدار شعره وعلى الرغم من أن التتر كان قوة غالبة ودخل دخول المنتصرين ولكن ذلك لم يؤثر في المسلمين ولا قيد شعره كانوا ينظرون إلى التتر على أنهم همج وكانوا ينظرون إلى قانونه على أن أبعانه خليط من اليهودية والنصرانيه والهندوكية والإسلام كانوا ينظرون على أنه بدع من الدين وبدع من القانون من الأحكام ولم يرفعوا برأسهم وما كان عندهم شك في أن دين الله حق وفي أن المصطفى صلى الله عليه وسلم حق وفي أن الله, ف... وفي أن الله ناصر دينه لكنهم كانوا يحاسبون انفسهم ويعلمون أن ذلك ما عندهم أموس فإذا أصل العقيدة كان راسخا حصلتنا عن فتن كما قلنا وفرق بسبب اغراض ليست أغراض إما أن تكون سياسية أو اختلاف على حكم ونحو ذلك ولها أيضا كلمة على كذلك مهمة في دراسة تاريخ الإسلام واحب ان أؤكد عليها أيضا لأنها يخطئ فيها كثير من الدارسين المعاصرين وهي موضوع الحياة السياسية والاجتماعية والعلميه وبخاصة نلاحظ في دراساتنا الجامعية أنه يريد مثلا حينما يكتب إنسان ترجمه لعالم أو لشخصية يدرس الوضاع السياسية والاجتماعية وأثر وأثرها على هذا هذه الشخصية المترجمه الواقع يا إخواني أنه لم تكن هناك رابطة كبيرة بين الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية الثراء العلمي والحياه العلميه كانت في قمتها على الرغم من تدهور كثير من وضع السياسي وتلاحظون ان الانتاج العلمي والفكري للمسلمين كان واسعا جدا على طول فترات التاريخ يكتبون ويدونون ويؤلفون حتى حتى إن, ان يعني حاجات المسلمين كلها مقضيه اسلاميه لماذا لان الحياه السياسيه كانت صغيره كان تأثيرها صغيراً لدى المسلمين لأن مهمات الدولة لم تكن كما هي وضعها الحاضر كانت مهمات الدولة مقصورة على حفظ الثغور وعلى بعض القضايا المالية ومعلوم الموضوع موضوع الحزب ورجال وما وراء ذلك كان يديره تديره المسلمون بينفسهم في قضاياهم الاجتماعيه كما هو معلوم لكن في الوقت الحاضر تغيرت الاوضاع فنريد أن ندرس الوضع الماضي على وضع الحذر وهذا غلط ولهذا أيضا في قضية القول بأن باب الاجتهاد مقفول هذه كلمة تحتاج إلى نظر كبير نعم في بعض ال ال الدراسات الفقهية مثلا كانت على نوعين الدراسة المذهبية وهي انه العالم يسير على المذهب الذي ارتعه كالحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي ويؤلف على هذا النهج ويسير على ما سر عليه الأولون هذه طريقة لكن له طريقة أخرى حينما تجد مسألة حينما تقع النوازل كما يسميها المالكية أو الفتاوى كما في المذاهب الثلاثة الإجابات في الفتاوى غيرها في مدونات الفقه وإذن نقول إن الإسلام ما عجز ابدا عن قضية في طول تاريخ أي قضية تحدث أجاب عن العلماء في كل عصر وفي كل مصر وإن شئتم برهاناً فقرأوا كتب الفتاوى وقرأوا كتب النوازل كل قضية تحدث يستفتى عنها العالم فإنه يجيب عليها بما يوافق حسب اجتهاده الكتاب والسنة لأنها واقعة وهنا تأتي المسايرة مسايره الإسلام لحاجات الناس أما التصنيف الفقهي فهذا له يعني منهج معين وليس حجة على من يقول إن باب الاجتهاد مقول أو أنه انغلق وتعصر حينما يكتبون في الشروح والمتون والمختصرات هذا غير صحيح أذكر لكم قصة تروى عن البهوتي رحمه الله ومعلوم أنه من علماء الحنابلة وهو توفي عام الف وواحد وخمسين يعني قريب في القرن الثاني عشر في القرن الحدي عشر معلوم له مؤلفات المذهب الحنبلي له شرح المنتهى وشرح القناع وشرح المفردات له كتب معروف ويؤلف على نحو ما يؤلف عليه أصحاب أحمد استفتي في فتوى فكتب عليها فتوى على خلاف المذهب فقابله بعض اهل العلم قال له يرحمك الله الا كتب له كتب له بعض اهل العلم انك قلت في الفتوى كذا وكذا وخالفت ما ذكرته في كتابك كشاف القناع حيث قلت كذا وكذا ماذا كان جوابه الامام البهوتي مصر بن يورس قال قل لثور المدار إنني إذا صنفت مشيت على قواعد مذهبي وإذا أفتيت ذكرت الوقوف بين يدي الله عز وجل إذن هذا هو واقع المسلمين في حال ضعفهم وقوتهم لكنهم كانوا موقنين بأن دين الله حق وبأن المصطفى حق وبأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين هذه العقيدة وهذا هو الأمر الذي اريد ان نتوصل إلى نبشه والنظر فيه في عصر الحظ حارب المسلمون التتار بهمجيتهم بهمجية التتار يعني حارب المسلمون الصليبيين حصلت انتكاسات كما قلنا لكنها كانت انتكاسات عسكرية فقط لم يكن لها أثر في العقيدة ولا في التوحيد ولا في الرضا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول وبكمال هذا الدين في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الأعداء أدركوا هذا أكثر من ألف ومائتي سنة والإسلام قائم والمسلمون تجمعهم رابطه واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله وليس بينهم أي حدود يسير المسلم من شرق الأرض إلى غربها من شرق بلاد الإسلام إلى غربها ليس له جواز إلا لا اله الا الله محمد رسول الله أدرك الأعداء هذا ومعلوم أنهم كانوا ينصبون العداء ويناصبون الإسلام منذ قيامه وعرفوا السر فبدأوا بغزو العقيدة وإن كنا نسميه غزو الفكر لكنه والله في الواقع غزو العقيدة ولا كنا نعتقد اعتقادا جازما أن, العقيدة أن من العقيدة ومن أهمها هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد اللوهية والربوبية لكن كل ما يسمونه بغزو فكري فهو غزو عقائدي إذن عمل أعداء الإسلام عملهم في الغزو الفكري و الغزو العسكري علموا أنه لا يجدي لكنهم في ابان قوتهم العسكريه وبخاصه في عهد الاستعمار ايضا أثروا كثيرا في افكار كثير من المسلمين وسلكوا مسالك حتى حتى نشاء ونبتت نابته من ابناء المسلمين اختل ولاغاء لدين الله عز وجل ولعقيده الإسلام. فصار هناك من يشك في كمال هذا الدين الله عز وجل يقول في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فصريح الآية أن دين الله كامل فلا يحتاج إلى أي زيادة وصريح الآية أن الله عز وجل رضي هذا الدين فدين أكمله لن ينقص ابدا ودين رضيه لن يسخط عليه ابدا بل إنه سبحانه أخبر في مقام آخر أنه لا يقبل دينا غيره إن الدين عند الله الإسلام هذا معلوم في الأسلوب عند اللغويين وحتى عند الأصوليين أنه حصر. إن الدين عند الله إسلام فالدين محصور في الإسلام فلا دين إلا الإسلام ومؤكد بحرف التوكيد إن وفي مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهذه حقيقة مستقرة واستقرارها في القلب عقيدة أن الله لا يقبل غير هذا الدين وعقيدة أن الله اكمل هذا الدين فلا ينقص أبدا وعقيدة أن الله رضيه فلن يسخط عليه أبدا لكن الكفار عملوا عملهم فحصل خلل في عقيدة المسلمين أو في بعض المسلمين ومع الأسف أنه في بعض من ينتمون إلى الثقافة وينتمون إلى ما يسمى بعصر النور وعصر العلم فصار يوجد في المنتسبين إلى الإسلام من يشك في دين الله إما أن يشك شكا كلية أو شكا جزئيا وكلا الأمر سواء نسأل الله السلام فالكفر بالدين كله هو الكفر ببعض الدين كالكفر بكله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ومثله الشك نسأل الله السلام ألم يوجد في المسلمين من يقول إن أهل الإسلام ليس صالحا لكل زمان ومكان؟ ألم يوجد في المسلمين أو من ينتسب الإسلام من يقول إن الحدود وحشية أو إقامة الحدود وحشية؟ ألم يوجد في المنتسبين الإسلام من, من, من, من, من يستهزئ بالحجاب؟ بينما وكذلك عموم التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى الله ورسوله هناك من يشك في هذا أو ينادي بخلافه أسأل الله السلام بينما جعل الله عز وجل ذلك فارقا بين المؤمنين والمنافقين فقال في المنافقين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 أفي قلوبهم مرض يعني نفاق ام ارتابوا ام يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله يعني هل هم في شك في ان حكم الله يكون جائرا ام يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الطالب لاحظ بعدها اسلوب الحصر انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فلا يتحقق وصف الايمان الا بهذا ولا تصح العقيدة إلا بها إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون نستمر في الآيات لأنها في المناسبة وأقسم بالله جهت ايمانهم لئن امرتهم لا يخرجون قل لا تقصص طاعه معروفه القضيه ليست قضيه مناقشه قضيه طاعه استجابه وانقياد لا تقسم طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول هذه القضيه قضيه تسليم استسلام وانقياد ورضا وخضوع هذا هو الاسلام وهذا هو الدين وهذا هو الرضا بالحق قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا حصرا وما على الرسول الا البلاغ المبين ثم ذكر النتيجه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالح الاخر وفي آية أخرى وما كان لمؤمن من ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيره من امره هذا وريبا وهذا هو التسليل ليس هناك أي خيار أمام امر الله امر رسوله ألبتة هذه العقيدة وهذا هو الذي ما كان يساور المسلمين شك طوال تاريخهم الماضي ألف ومائتي سنة ما كان لمؤمن ولا مؤمنا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تحظي التأكد لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت لا يوجد أي شك في النفس حينما يقول لك هذا حكم الله تسلم عقيدة ويجب أن نفهم ان أن, أن هذه هي هي محو الأعماق تسميم وعدم شك أدركنا الحكمة ام لم أم لم ندرك ولهذا قال في جزاء هؤلاء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ما هو الصديق المبالغ في الصدق في التصديق المبالغ في التصديق مسلم تسليما علم أن هذا من عند الله فرضي وسلم فلا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت رضا وتسليم ويسلموا تسليما أكده بالمصدر ويسلموا تسليما ولهذا قال قبلها في مقام آخر ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا ان يكفروا به هذه من قضايا العقيدة الكبرى ومن هنا واستخلاصا من كل ذلك يأتي الفرق بين المسلمين على كافة مراحل ضعفهم في القرون الماضية وما عليه أبناء هذا الوقت إذن القضية قضية عقيدة وقضية رضا بالله ورضا برسوله ورضا بدينه لكن مع الأسف أن في كثير من المتسبة الإسلام وبخاصة من بعض من ينتسبون إلى الثقافة والى العلم والمعرفة عندهم رب ريب وفي صدورهم حرج مما يقضي الله ورسوله وفي دين الله إذن لو صدقوا الله عز وجل واستقر في نفوسهم الإيمان وسلموا لله ورسوله ما كان أمر على ما هو عليه مما هو مشاهد ولهذا قضية ايضا نذكرها تبين المقصود من تمكن العقيدة معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له في مواجهاته مع الكفر بخاصة في غزبة أحد حصل ما حصل في الغزبة كما هو معلوم معلوم ان الله عز وجل اراد هذا ابتلاء نصرهم حينما كانوا قله واذله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله على التشكر. حينما حصل ما حصل في احد الله عز وجل اراد ان يبين المؤمن وان يربيهم في التعبير ماذا قال له قال بعد الغزوة غزوة احد قد خلت من قبلكم سنان قضية النصر والهزيمة وحصول الارتفاع والانخفاض هذا ليس دليلا على عدم رضا الله عز وجل عنه ابدا ولهذا إن كان عندي وقت سوف يشير إلى قضية الإيمان والطمانينة وإلى قضية الإيمان والابتلاء. قضيه ال والضعف كما اشرنا في في تاريخ الاسلام الطويل ليس دليلا على عدم رضا الله عز وجل او على أن المسلمين ليسوا حقا بل ليس دليلا أن تحصل هزيمه او يحصل ابتلاء أو يحصل حتى بعض الامور كما سنرى في او حتى إذا حصل ايضا خير و رزق المسلمون مثلا نعما هذا لا يدل ان الله غاضب عليهم بل الاصل ان هذا للمؤمنين كل من حرم زنية الله التي يخرج العباد والطيب قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصه نعم القيام إذا القضية إيمان أن يحصل نصر أو لا يحصل أن يحصل جذب أو لا يحصل أن يحصل رخاء أو لا يحصل القضية قضية إيمان وعقيده ماذا قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أحد قال قد خلت من قبلك وسنن سنن الله عز وجل في النصر والهزيمة واخذ بالأسباب قد خلت من قبلك وسنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين قال ولا تهنوا مهزموه, مهزموه, مهزموه, مهزموه ومع هذا قال لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لاعلم إن كنتم فالعلو في الإيمان وليس في أن تنتصر عسكرين أو لا تنتصر العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولهذا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد بس القوم قرح مثله قضية الهزيمة والنصر ليست دائما تدل حينما ينهزم المؤمنون يدل على أنهم ليسوا بالمؤمنين مؤمنين أو, أن أو, أو أنهم ليسوا على الحق. إنما الحياة ابتلاء وسنن قد يعجل الله لهم بعض الخيرات وهذا من عاجل بشر المؤمن وقد يكون ابتلاء. حدلاء. بل ان من الكفار من انه ايضا يعاقب يعني يعذب يعني يبتلى بالباساء وهو كافر لعله ان نرجع قال الله في امثال هؤلاء ولو رحمناه موكشفنا ما بهم من ضل لنجوز طغيانهم فإذا نجب ان على سنن الله عز وجل في الدنيا في الابتلاء والنصر والرخاء والجد كثير منا بسبب ذنوبه انادم بما كسبت ايد الناس لكن الايمان ايمان مستقر في, في, في, في القلب وتظهر آثاره على الجوارح ولا شك ولكنه لا تزعزع في قضيه نصر او هزيمه أو ولا يمكن أن يكون ولهذا لا ادري عن الوقت يسمح انا عندي وقفه طويله عندي هذه الفقره قضيه الايمان والطمانينه والعقيدة والطمأنينة والعقيدة والابتلاء فالله عز وجل قال لهم ولا تهد ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم أمين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلك الأيام ندعويلها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافر إذن العزة والعلوم لله عز وجل ورسوله ولمغين بإيمانهم أما ما يجري في, في هذه الدنيا هو لا شك بمقتضى سنن الله عز وجل والاسباب قضى الله عز وجل في أنها الأصل أنها تؤدي مسبباتها وتؤثر بإذن الله ولكن ذلك قد يتخلف لحكمة يريدها الله عز وجل ولعلي اتعجل وانتقل إلى هذه القضية لاشير اليه اي عليها بما يناسب المقام او بما يسمح به الوقت اذا قضيه الابتلاء والعقيده على معنى انه هو ما ظاهر لدى المسلمين أنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالشر وبالخير وهذا يعني الأصل أنه مسلم من المؤمنين ولكنه عند التطبيق وعند الفحص وحينما يقع فعلا لدى المسلمين وبخاصه احيانا في بعض اهل علم المشتغين بالدعوة وما يسمى أطلق عليه مثلا في العصر هذا بعض الحركات الإسلامية قد ابتله وقد يحصل أشياء في, في, في, في هذه فهذه أمور قضى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا على اعتبار انها من السنن في هذه الدنيا ولهذا نقول ان الذي احيانا قد الابتلاء بالمصائب هذا يكاد يكون يعني معروفا بين المؤمنين والمسلمين على معنى انه متداول وتقبله النفوس كثير لكن احيانا حتى ابتلاء بالنعم ابتلاء بالخير ونبلوكم بالشر والخير كثير ولهذا نقول احيانا قد يكون المؤمن مستقيما يقد يكون المؤمن على صف من العيش وعلى رغد فيه وتخالط نفسه بشاشه ورضا هذا ايضا لا شك ان المسلم يحاسب نفسه لكن لا يعني انه دليل على انه يعني ليس على الحق هو المحاسبه طيبه لكن ايضا في قوله تعالى قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه لباقيها فحينما يحصل المسلمين خير هذا هو الان الاصل لهم وإن كان معلوم أنهم مطالبون بأن يصرفوا هذا الخير مرضات الله وفي حدود ما شرع الله عز وجل لكن التوسع في حدود المباح هذا لا يعني أن المسلم يسعى الحق أو أنه قد أخطأ وإن كان باب الورع والزهد معروف باب واسع لكن القضية هذه أيضا تحتاج إلى, إلى, إلى أحيانا في بعض خاص أهل العلم والدعوه أن يقفوا عندها موقفا يزيلوا فيه الناس ويزن فيه ما يجري في حياة المسلمين وأيضا قد يعجل الله المؤمنين أيضا حسن في الدنيا مع ما يدخر لهم في الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما حينما يرى حينما يعملوا الرجل عمل، فيرى الناس يتحدثون فيه ولم يريد هذا هل هو من الرياء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه آجل أسرى المؤمن ولهذا كثيراً ما لكم تواجهون ونواجهنا بعض الإخوة المستمسكين بدينهم أحياناً ينازعهم قضية الرياء تنازعهم قضية الرياء ويخشى الناس يتحدثون أو الأحمد. إذا تحدث الناس وأنت لم تريد فلا تكترث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه هذه حاجه لبشر المؤمن إنما المهم أن تتأكد أنك على الحق وهذه, وهذه مسؤوليتك أن تعلم وتتأكد أنك على الحق وهذا عاجل بسر المؤمن لا يعني إن شاء الله أن الجسان يرجو من الله عز وجل حسن العاقبه كذلك في الأخرى مثلا ايضا في هذا الباب في قوله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصير هذا ايضا قضية نعم يحصل لكن ليس بالضروره أن تحصل لجميع العاصين قد نسل الله السلام لسان يعصي ومع هذا تتكاثر عليه الخيرات فايضا هذا جانب الأخ ليس الرضا للرضا ولهذا قال الله عز وجل في الكافرين ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم معهم جهنم وبيس ولكن بعض الناس فعلا حينما يبتلى بسبب ذنبه يرجع ويحاسب نفسه فيكون ذلك ساقه الله عز وجل له واعظا فيرجع ولكن بعض الناس ايضا كما قلنا قبل قيل يبتلى بالمعازي ثم لا يرجع وكل ذلك راجع الى معنى الابتلاء واتره في العقيده ولهذا قال الله عز وجل في اقوام كمن مثلا كما قلنا يتكاثر حوله مثلا المال ويتكاثر حوله الجاه ولكنه يشبه كتكاثر اللجج على الغريق لا تزال تتكاثر حتى يغرق ولهذا قال الله عز وجل في أمثال هؤلاء لا كما يعني نعم ومنهم كما قلنا من يبتلى بالبأس والضراتهم لا يرجع كما قلنا قبل قليل كما في قوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم ينظر للجوا في طغيانهم يعمه ثم قال ولقد اخذناهم بالعالم فما استكان لربهم ويتضرعون فاذا المستقر والذي يجب أن يستقر في نفس كل مؤمن في قضيه هذا الدين وانه حق من عند الله عز وجل والرضا بكل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم والرفع بذلك راسا والاعتقاد الجازم بكمال هذا الدين وان الله عز وجل لا يقبل دينا سواه وانه لن يرضى غيره وانه هو الدين الذي ارتضاه ولا ولا دينا غير الاسلام ان الدين عند الله الاسلام هذا هو الذي يجب أن نستقر في النفوس وفي القلوب وما وراء ذلك من ابتلاءات ومن أمور تحصل في ارتفاع والخفاظ بمقتضى ما يجريه الله عز وجل من سنن سواء من ابتلاءات في المؤمنين سواء من ضيق في العيش او تضييق على بعض المستمسكين بالدين هذا لا يدل على أنهم ليسوا على الحق كما ان أيضاً أن يفتح الله على المؤمنين وأبواب الخير هذا لا يعني أيضاً أنهم ليسوا على الحق إنما قد يكون لا شك أن نعمت بالخير وبالشر ولكن المهم هو أن يطمئن المسلم إلى أنه سائر على الحق وأن يعرض أعماله على كتاب الله وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم امور أخرى هي تتعلق بهذا الموضوع هي أشبه ما تكون ب أنواع أو نصح التعبير في, في تتناول بعض تقسيمات لمعاني العقيدة ومعاني التوحيد ومعاني الشرك على اعتبار أن أنا كما قلت أنا ما أشرق إلى كثير من فروع من تشعبات هذا الموضوع ولم أدخل في بعض أمور اعتاد الناس وهم على حق أنهم يرون أنها هي المعني في الحديث عن العقيدة في في, في, في ما يندرج تحت هذا العنوان أو هذا الموضوع ومن هنا فإنني أشيل بعض أنواع في هذا الباب من تقسيمات اهل العلم وهذه كلمة قد تكون هي للمختصين أكثر منها لعموم الاخوه وهي أولا قضية التقسيمات التي نجدها كما قلت هي الخاصة الخاصه ببعض طلبة العلم وهي تقسيمات العلماء أي تقسيمات من أنواع العلوم أو فن من الفنون كالتوحيد أو الحديث أو الفقه أو نحو ذلك حينما مثلا يقول التوحيد تجدون في بعض الكتب أن يقول التوحيد لا تقسام التوحيد الربوبي واللهية وتوحيد أسما والصفات وهذا حق هذا تقسيم باعتبار لكن هناك من يقسمه كما قسمه قبل قيل شخصا أو الماء القيم حينما قال توحيد علمي خبري وتوحيد قصدي طلبي فهو علمي خبري باعتبار أنه يتعلق بالسمعيات وبالإخبار أو بما يخبر الله عز وجل عن نفسه طلبي إراده وتوحيد الأولي على معنى أنه متعلق بالطلب المكلف وإرادة المكلف فهذا ف ف ف فابن القيم جعله قسمين وابي تيمير رحمه الله جعله ذات أقسام كما التقسيم السابق وهو معروف عندنا ومتداول والله الحمد هناك تقسيمات أخرى الشرك مثلا هناك من يقول أنه شرك خفي وشرك أكبر وشرك أقصر أصغر وهذا حق فهو أكبر باعتبار أنه يخرج من الملة وأصغر باعتبار أنه لا يخرج من الملة وهو شرك خفي باعتبار أنه متعلق باعمال القلوب وبخاصة من حيث الرياء ونحو ذلك وقد يكون منه ما يخرج من المله هناك تقسيم للشرك آخر مثلا او حتى الكفر ايضا فكما قلت أن التقسيمات تختلف على حسب ما يراه المقسم مما الحظ في المقصد من التقصيد كما قلنا في التوحيد الإرادي الطلبي والعلمي الخبري ذلك التوحيد الأولوهية والرغبية والأسماء والصفات وكذلك أيضا المعشر كما قلنا المشهور التقصيد المشهور هو شرك خفي وشرك أكبر وشرك اصغر لكن هناك مثلاً من قسم الشرك الى ملحظ اخر او لاحظ في التقسيم ملحظا اخر فقال من الشرك ما هو شرك استعلاء ما شرك استقلال ما هو شرك استقلال ما المقصود بشرك الاستقلال على معناه انه قال هناك من اعتقد ان في الكون الهين اله الخير واله الشر فاله الخير مستقل عن اله الشر وهو كما معلوم الثانويه ومن المجوس قالوا ان في الكون اله, اله, اله, اله, اله, اله, اله, اله الخير اله, اله, اله النور الظلمه النور للخير والظلمه للشر وهذا مستقل وهذا مستقل فهو تقسيم باعتبار ما, ما هو موجود وهو على كل حال شرك كما هو معلوم هناك من قال شرك التبعيض وهو انه جعل الاله مبعضا الى ثلاثه وهو شرك النصارى ان الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة يعني ولهذا اختلاء يعني لا يستطيعون تفسيرها كما قالوا فهو من غوامض دينه فهو تبعث على أنه انه واحد في ثلاثه تبعيض وليس استقلالا وهناك من قال من وهناك شرك شرك التقريب وهو شرك الجهلية العرب الذين قالوا الذين اتخذوا الاصنام ليقربونا الى الله زلفى فهم لم يعتقدوا بهم الهه مستقله او لها عمل وإنما هي واسطه بينهم وبين الله عز وجل وهو شرك كما هو معنى من المله وكفره لكنه من حيث نظرتهم هو شرك تقريب يعني جعلوهم اتخذوهم ليقربوهم الى الله زلفى هناك شرك الأسباب وهو الاعتقاد أن الأسباب تؤثر بذاتها أن الأسباب تؤثر بذاتها وهذا أيضا كفر إذا وصل الحال كفر مخرج من الملة إذا وصل كما هو عليه الفلاسفة الذين يعتقدون بتاثير الاسباب الأسباب بذاتها وقد يكونوا دون ذلك على حسب اعتقاد المعتقد في الأسباب ومثل الاستسقاب النجوم ونحو ذلك هذا من شرك الأسباب, الأسباب هناك شرك وهو شرك الأغراض أو شرك الإرادة ويدخل فيه ما ترجم له شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله حينما قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا او شرك وهذا اذا يتدرج قد لا يخرج من الملة في بعض صوره وقد يرقى إلى أن يخرج من المله وقد يكون دون ذلك على حسب اعتقاد المعتقد فهو على كل حال شرك فهو من حيث إخراجه ان كان مخرجا كان شركا أكبر ومن حيث إن كان دون ذلك فهو شرك أصغر كيسير الرياء وقال ما شاء الله واشتري إذن هذا تقسيم الكفر كذلك يا شخص محمد اللهاب وغيره قسموه إلى أقسام كفر النفاق وكفر بالقلب واللسان وكفر تكذيب وكفر استكبار ما لا أطيل بهذا ولا أن يكتفي بهذا القدر فالمقصود هو أن التقسيمات هذه ومباحث العقيدة عموما هي مباحث طويلة ويأخذ كل منهم كل كاتب وباحث ومتحدث ما يرى انه يناسب المقام أو يرى أن الناس بحاجه اليه ونحو ذلك وانه يقوله ثم يقول غيره في مقام اخر وهكذا واكتفي بهذا القدر واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ولايك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب وصلى الله وسلم على خير خلق نبيك اخي المسلم وعلي أختي المسلمه اختي المسلمة. يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة او الهاتف والله ولي التوفيق مع تحيات اسره مؤسسة أحد